يلا يا جماعة، كفايه تسجيل النهاردة؟ تعالوا نروح أنا عاجبني قوي الايه بتاعت الترنيمة اللي فاتت أنا عارفة الشيط بتاعها يا فلودة دي في مصمور 119 عدد 164 أنا عارفت إيه تاني عن الموضوع ده سبع مرات في النهار كمان كمنجودة، دي نفس ايه الترنيمة اللي لسه مرن منها يه. ما أنا عارفة ما أنا عارفة طب أقولك واحدة غيري وسبح رب في حياتي ولا من إلهي ما دمت موجودا يوه دي بتاعت فيات الشريط اللي فات يا كمانجوتة يا حبيبتي دي من السنة اللي فاتت لما ما زميلوش ترانا فوقي بقى يا سكسفوني على مهلك عليها شوية دي ارق كمانجا دي لك مانجا ولا كفرانا <تصفيق> اه صحيح طب اسمعي بقى باركك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته مزمور 103 عدد 2 ايوه كده برافو عليك يا كمنجوته انت شكلك كده كبرتي وبقيتي تفهمي التسبيح اكتر اه ولعلمكم بقى انا اتعلمت من كتاب المقدس ان احسن حاجه اننا نصبح ربنا واحنا متضايقين شاطره يا فعلا في ايه في الانجيل فرسالة رميا أصحاح ثمانية وعدد ثمانية وعشرين بتقول كل الأشياء تعملوا معا للخير الذين يحبون الله. حلو الأية دي. فيصير أنت يا فلوت. الأسبوع اللي فات في مدارس الأحد كل الأشياء. أم يحبون الله اه احفظتها كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله يا رجلسي سكسفوني تبقى تركل سمدارساً لأحد أكتر شوية انت ناسي انك كنت معانا هناك لكن المهم تعالوا نرنم الآية بتاعت كل الأشياء اللي لسه حفظناه دلوقتي